لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهوا وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يَتْلُو عَلَيْكُمْ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل عنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا آل صابتهم نصيبة، قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم